وسألت يوماً أين نور الدرب أين هو الصديق أمضي أفاتش عنه عن أمل يصاحب الطريق أبحرت والأمواج تخنقني وأنفسي تضيق والروح عاطشى لقاء يلفها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 وترى بأن الود لا يفنى وأن القلب داع أين الصديق؟ ان الصديقين الصديقين ان الصداقه يا اخي حب سماوي الطبع خطل جنا يقودنا لا للبكا ولا الضيا إذا زورقي زورقه يوما يكون له الشراع سكنه في وفيه أسكن لو تضيق بنا البقاع أين الصديق؟ أين الصديق؟